الحمد لله الذي عرف أولياءه عيوب أنفسهم فعرفوها وعلمهم حقوق ربهم فعلموها والصلاة والسلام على شمس العارفين وبدر العالمين وصحبه الذين عرفوا الطريق فسلكوها وبعد فهذه أول ليلة في السير إلى الله في درس المقامات والليلة هي البداية وليست الايه النهاية بيقولوا كده نكتب اللي هيقعد يشتغل ويكتب الإيمان له بداية وليس له نهاية يعني اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ معرفته لكن ما بتنتهيش معرفته يفضل طول ما ها يعرف ربنا الحاد اخر آخر لحظة في عمره وهو يظل يتعرف على الله حتى عند الممات اللهم ارزقنا هذه المعرفة يا رب الدرس بتاع الليلة هيبقى أطول درس تقريباً بعد كده هتبقى الدروس مختصر عن كده لأنه يتكون من جزئين الجزء الأول هو الدرس رؤية عامة رؤية ايه؟ عامة متكون من جزئين الجزء الأول المقدمات العشر اللي أنت تعرفها في الطريق إلى الله عشان تمشي ربنا سبحانه وتعالى الجزء الثاني من الدرس بيان منهج المدارسه يعني طيب بعد ما هنعرف من خلال المقدمات العشرة دي ايه المطلوب لنا الربنا سبحانه وتعالى هتبدأ انت قلبك يشتاء وتقول ياه هو الموضوع كده هو الموضوع بالطريقة دي طب اوصل ازاي اعرف ايه اعمل ايه اشتغل ايه هنروح بقى مبينين في الجزء الثاني منهج الايه منهج المدارسه منهج الوصول اوصل لربنا ازاي ايه القواعد والاصول والتحريرات والعقبات والامور دي كلها يعني متفقين ولا مش متفقين طيب المقدمات على طول واحد مقدمة الأولى الطريق إلى الله في الحقيقة هو بالباطن لا بالظاهر يعني اللي هيروح لربنا هيروح له من بره ولا من جوه من جوه ده الملخص فالسير إلى الله بالباطن وليس بالظاهر بل قبول الظاهر متوقف على الباطن يبقى الاصل ايه الباطل. ورفع عمل الظاهر متوقف على الباطن انت لو نويت نيه صالحه من جوه العمل اللي انت بتعمله ربنا يرفع لك درجاته يبقى رفعت درجاته توقفت على ايه على اللي جوه انما الاعمال بالنيات فواحد يصلي صلاه الجماعه وياخد 27 وعشرين درجه واحد يصلي وياخد اكثر من 27 وعشرين درجه بسبب اللي جوه النحية التانية والعياذ بالله واحد يقرأ القرآن وهو أول من يسعر به في النار يوم القيام ليه لأن قرأته للقرآن كانت مبنية على على الرياء فالرياء اللي جوه ده أحبط اللي اللي بر يبقى المشي ربنا فين بقى بإيه كده الموضوع الموضوع ها قولوا المشي ربنا هيجي من جو سير إلى الله الحقيقي من الباطن وليس ايه وليس من الظاهر ولذلك لما واحد قلنا لكم مبل كده الكلام ده قطع مسافات وزار شيخ اللي قال له أنا عايز وصل لربنا قال له أنت عملته قال له ده أنا لك مسافات طويلة وبعيدة حتى آتي إلي قال لو فارقت نفسك بخطوة واحدة لوصلت العملية مش محتاجة أن أنت تقطع مسافات. العملية إيه؟ محتاجة جوه فارق عيوب نفسك إذا أنت بدأت إيه؟ تمشي إلى الله ولا تروح مسافات ولا غير مسافات إذن السير إلى الله بالباطن بالقلب رفعة الأعمال بالباطن علوها بالباطن احبطها والعياذ بالله بالباطن ولذلك ابن القيم والناس دي قالت إن السير الحقيقي إلى الله هو بالقلب وليس بالبدن فرب إنسان جلس في بيته وقلبه معلق بعرش الرحمن ورب إنسان زار الكعبة وكانه لم يزر الكعب يعني رحناك وطف وعمل أول يوم تمام تاني يوم تمام تلت يوم سرح بقى ومل وبدأ يفكر في السوق واللي يشتري واللي يعمله والتاني اللي قاعد في بيته ده ها فاتع الرابع في الشوق إلى الكعبة يبقى المشي الربنا كله جاي منين ها جاي من جوه طيب عشان نخلص المقدمه دي المشكلة مش في كذا هم المشكلة في هذا دي, دي المشكلة المشكلة الحقيقية في السلم الكهربائي مش في مج... مش فينا احنا. المشكلة الحقيقية فين؟ المشكلة الحق ارفع... المشكلة في السلم الكهربائي وليس فينا إيه بس السلم يا كل اللي, انت... اللي, كل اللي ده مش مشكلة كل اللي بيتال مش مشكلة أو مشكلة السلم الكهربائي هو المشكلة إيه السلم الكهربائي لما تروح سنتر أو مول وتركب السلم الكهربائي بيطلع بيك ولا لا ها سواء رضيت أم ايه ابيت حطيت رجلك على السلم السلم بيه بيط كده كده بيمشي بيك كده كده بيطلع بيه أول عمر برضه ها كده كده ماشي سواء أبيت ابيت او ايه او ما بيتش رضيت مرضتش نفسك ما نفسكش غصب عنك مش غصب عنك السلم الكهربائي كده طالع والمشكله في نهايه السلم هنطلع بايه هنوصل لفاضيين ولا مليانين قلبنا في حقد وحسد ولا قلبنا مليان بالايمان ولا حكايتنا ايه طيب وصلت ننهي ننهي الكلام طيب يبقى المقدمه الاولى بتقول ايه طريق الى الله هو بالايه بالباطن وليس بالب والسير الى الله بالايه بالباطن وليس بالظاهر ننهده الكلام ده بقى مش هنرجع له ثاني من سلك ولم يتفقه فقد تزندق ومن من سلك ولم يتفقه فقد ايه ها فقد تزندق ومن فقها ولم يسلك فقد تشدق ومن سلك وفقها فقد تحقق معلش اللي عايز يتحمل الكلام ده يتحمله طيب ايه من سلك ولم يفقه فقد إيه؟, ايه فقد تزندق يعني اللي يشتغل في البطن ده من غير ما يكون عنده فقه ولا صلى ولا صم ولا يعرف صلى ولا صم ولا يعرف الفكر ولا يتوضى ازاي ولا يصلي ازاي ويعمل درويش ويعمل شيخ ويعمل ولي فقد ايه تزندق على طول يبقى بسلامته ها بسلامته مش هنقول الكلمة باللي تليق بيه ما ينفعش طيب ومنفقها ولم يسلك اللي هو بقى بيطقن الظاهر والصلى يصليها ازاي والصوم ولكن جوه تعبان فقد ايه تشدق زي ما بتلاقي ناس كده عندها جفوة عنده علم الزهير لكن عنده جفاء وسلوكه وحش ومعاملته وحشة ده فقد ايه تشدق طب الحقيقي ايه هو با ها اللي يعمل ايه اللي يعمل الاثنين من سلك وفقها فقد ايه تحقق يعني هو ده فعلا اللي ماشي ماشي صح اللهم اجعلنا منه انا عارف الدرس ده مش هيصف صف قال على, على ايه على خمسمية ان شاء الله طيب ثلاثة العاقل خصم نفسه والجاهل خصم ربه آه، العاقل ايه خصمه ايه نفس دايما عدو نفسه طول ما هو عايش طب والجاهل عدو مين عدو ربه ليه لانه شغال بالشهوات وبيجري ورا النزوات وبيجري ورا الطمع والجشع واللي عايشه واللي نفسه فيه فيبقى العاقل في الحقيقه خصمه ايه أه؟ نفسي دائما اول عدو لي هو نفسي والغافل او الجاهل خصمه ايه خصمه ايه خصمه رم خلصت دي اربعه سعاده الدنيا والاخره في ايه وحديث هي اصل الوصول با اصل الشغل كله ايه هي اياك نعبد أه؟ واياك نستعين دي الايه والحديث اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هو ده اصل الوصول الاثنين دول بس ولذلك سفيان بن عيينة قال القران له سر وسره الفاتحة والفاتحة سرها اياك نعبد وياك نستعين ولذلك ابن القيم اشتغل في مدارك السالكين والإمام الغزالي في الربع المهلكات والمنجيات والكلام ده على إياك نعبد وعلى إياك نستعين وعلى حديث أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك إبقى شغلنا كله تحت إيه؟ ها؟ تحت حكتين ها؟ آية وحديث إياك نعبد وياك نستعين وحديث أعبد الله كأنك تراه طيب كامل اللي جايه؟ خمس من عرف الله أنزله منزلته ومن عرف الناس أنزلهم منزلتهم حلوة دي من عرف الله أنزله منزله منزلة اللائقة به سبحانه وتعالى ومن عرف الناس فهل يستوي المخلوق والخالق والعبد والرب إحنا بقى بيستوي ده العبد بفوق الرب كمان والمخلوق بيفوق الخالق ونحب ونعبد ونوالي وكل القصص بتاعتنا دي بنطلع فيها الناس على ربنا بنعليهم يبقى ايه بقى الاصل ده بيقول ايه ها؟ ها؟ من عرف الله آه انزلوا ايه منزلته ومن عرف الناس انزلهم ايه منزلتهم الكلام ده ييجي ازاي ده في الشغل ان شاء الله طيب ستة ده كده هيفتح لنا الموضوع عشان نعرف نشتغل ازاي هو الموضوع بالطريقة دي بقى محتاج بقى ايه منهج نشتغل بي ان شاء الله المنهج هيبقى احلى من الكلام اللي تقال ده كل الوقت ان شاء الله يعني تشويق كده يعني و... طيب تحملون انا من الكهرباء وانا قاعد والله ماشي. إيه؟ شجعوني كده شجعونا كده ان احنا نتحمل يعني نص اللي بيقعد ده يبقى بيتسند العياد وانا مش قادر يكمل فببقى بقى انا اللي متضايق عشانه لان بتقل عليه وهو بقى غصب عنه واعد متحمل مكسوف يوم لا هو لا لا ما حدش يتكسف لا عايز يوم يوم او من اول واحد <تصفيق> إيه؟ طيب ماشي سته العارف يا رب جعنا من العارفين الواصلين العارف صاحب الله بلا خلق وصاحب الناس بلا نفس ايه تاني العارف ها صاحب الله بلا ايه خلق ودي ودي المنزلة الاخيره اللي هي منزله الفناء فناء السني مش البدعي عشان الناس اللي هتزعل هنوصل هن الحته دي في الدرس اصلا يعني هنبين ان شغلنا كله هو ما يسمى بالتصوف السني وليس البدعي يعني ايه وده هيبقى كلام فيه المهم يعني برضو قلنا من الاول عشان ما نلبش لا نقول من الأول بدري بدري تصوف السني معناه باختصار معناها ان أنت زي ما عمل ابن القيم وعمل ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله كان عنده الفتاة الكبرى ده اللي 37 مجلد. خصص منهم الجزء جزئين بالتصوف وعد يشتغل فيه ويعرف ويمدح السالكين فيه ويتحفظ على بعض الأمور وقال إن يكم في الأمة صدقين فهم هؤلاء فهم إيه هؤلاء وابن القيم ألف كتاب مدارك السالكين في ياك نعبد كان نستعين اللي يقراه يقول ابن القيم ده صوفي من الدرجة الأولى عالي قوي قوي قوي فهو اشتغل بشكل سني بعبارة إن ايه صوفية بعبارة إن ايه صوفية فسموا التصوف السني المشكلة كلها في ايه بقى صلوا عن نبي كده دخلنا في الصلاحات بس لازم عشان نخلص الحكاية دي بدري بدري المشكلة في الحقائق وليس في العناوين المشكلة في الايه في الحقائق وليس في الايه في العناوين يعني ايه يعني انت بتقول الفناء ده اعلى منزله ايه الفناء عرف لي الفناء انت تقصد ايه بالفناء هتقول لي بقى الفناء ذوبان المخلوق في الخالق ودخول الخالق في المخلوق والحلول والاتحاد وكلام الكفر ده أقول لك ده كلام ايه مش عايز ده انا مقصر. هتقول لي لا المراد بالفناء اللي انا اقصده اللي انا اقصده مثلا يعني ايه هو ايه هو تخيلوا اه بمعنى ايه قال احدهم باختصار لو عارضت نفسي عارضت الحق لو عارضت نفسي عارضت ايه الحق دي اخر منزله يوم ما يصفي نفسه واخد بالك ويخلص على عيوبه ويموتها نفسه لا تامر الا ايه الا بالحق سعد ما يعترض عليها يبقى أنه اعترض علي, على كلام الحق لان نفسه ساعتها لا تأمره إلا بالحق بيقوله إيه بقى خرج من عبوديته وأصبح في ربوبيته مين الله تبارك وتعالى اختفت الأسباب وظهر الإيه المسبب بقى مش الله لأمر ربنا وناهي ربنا وماشي على الطريق المستقيم في أعلى ما يكون ده كله اسمه يا جماعة إيه؟ اسمه الفناء الفناء بالشكل ده مقبول ولا مش مقبول أه؟ معقول ولا مش معقول موافق للكتاب والسنة ولا مش موافق هو ده المطلوب اصلا ده أعلى الدرجات فيبقى ساعة ما تعرف طول ايه المقصود انت بقى مش عاجبك كلمة الفناء دي وعايز تعرفها بالوصول قولي الايه الوصول لا مشحاة في الايه في الاصطلاح كما يقول أهل الوصول يبقى نزعنا كله أه؟ في العناوين ولا اللي تحت العناوين اللي تحت العناوين هتعرف طول كذا أقول لك لا ده موافق للكتاب والسنه اخد بيه واشتغل بيه هتقول لي كذا وكذا وتخرف أقول لك ايه ما يلزمنيش وصلت ولا ما وصلتش طيب دي برده هيبقى ليها إن ان شاء الله شرعية مش اوانها الوقت بس دي تهمنا بدري بدري عشان الناس تبقى فهم الكلام ماشي ازاي يبقى العارف صاحب الله بلا ايه خلق وصاحب الناس ايه بلا بلا نفس سبعة لذلك بقى سبعة دي تأكد كل الكلام اللي بنقوله الإمام الشيخ أبو اليزيد البصطامي أحد الصالحين واحد الأعلام اللي هنترجم ليهم إن شاء الله قال, إيه؟ قال لو نظرتم إلى رجل دي سبعة أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به ليه كيف تجدونه عند الأمر والنهر هي دي كيف تجدونه آه سيبوكم من كل اللي هو فيه ساعة الصلاة هو فين ها؟ وساعة الانفاق هو فين وساعة الذكر هو فين وساعة السنة والبضعة هو فين بس دا الملخص الناس دي كلها قالك كده وقال ان السلوك الى الله هو بالكتاب والسنه وده اللي مدحه ابن تيمية ومدحه ابن القيم وغيره وده اللي فاهم عشان نخلص الإشكالات كلها اللي بنوع فيها اللي هي, اللي هي الخرافات والكلام اللي احنا ما نتعلقش بيه طيب 8 كم كده ها طيب بسم الله يا رب وصلنا اليك يا رب 8 احنا جايين الدرس عشان اربع امور جايين الدرس عشان كم أمر أربع أمور يا رب يرزقنا هذه الأربعة اكتبوها اللي عايز يكتبها اكتبها تحقيق المجاهدة تشتغل بالمجاهدة مع الله فتتغلب على نفسك وعيوبها اتنين محو الصفات المذمومة محو الايه الصفات المذمومة تلاتة قطع العلائق كلها يعني الدنيا والمال والنفس والعيال والجاه والسلطان والتجارة والبيع والشراء والحب والكره والعشق كل ده ايه اعمل ايه ها اقطعه, اقطعه اقطعه عشان قلبي ايه يبدأ والرابعه والاقبال على الله بالكليه والاقبال على الله بالايه بالكليه بقى جاي لي كم امر اربعه ها ها المجاهده 2 محو الصفات المذمومة كلها يا رب محمننا الصفات المذمومة تلاتة ها قطع العلائق كلها أربعة الإقبال على الله بالكلية ماشي طيب تسعة الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق طريق الى الله بق ده احنا مش هنوصل هو حد وصل ها في حد وصل ايوه طبعا طريق الى الله بعدد انفاس ها الخلايق والعبره فيه بالعمل لا بالقول فقد يكون المتكلم اللي هو انا اول الهالكين وقد يكون المستمع اللي هو انت اول الواصلين يبقى العبره بالليه؟ بالعمل ولذلك الامام الغزالي قال قد تعرف دقائق التقوى ولست تقيا يعني يعني تبقى عارف الرياء من الشرك الخفي من الشرك الظلبي الظاهر من الشرك الباطن وعارف كل حاجه بدقائق ومع ذلك انت ايه ومع ذلك انت مش قد تعرف دقائق التقوى ولست ايه ولست تقيا برض ما عملتش لان العبره بالعمل انا عارف انواع الرياء ومرائي ماشي وعارف الاخلاص وما بخلص الكلام ده كله طيب عشر والأخير اللي هي في المقدمات دي وهنركنها على جنب ده بناء في الوصول الى الله اننا نرى الحسن حتى في اهل السوق وغيرنا يرى السوء حتى في أهل الحسن ماشي ولا مش ماشي يعني طول ما انت شغال في الوصول لربنا ترى ها الحسن حتى في أهل السوء يعني شايف واحد ما بيصليش ده سيء نحن نكره المعصية ولا نكره العاصي لأن احنا لو كرهنا العاصي مش نهديه واخذ ما لا نهديه ازاي هو رب النبي لو كري المشركين وعمل ده كل ما كانش قرب منهم بقى دول مشركين وكفر قرب وعمل كل فنحن نكره المعصية ولا نكره العصر الخلاصة هنا بقى بنقول ايه ايه نرى الحسن حتى ايه في اهل السوء ده المؤدب ونعرف الادب يمشي ازاي وغيرنا يرى السوء حتى في ايه حتى في اهل ايه في الاهل الحسن رقم واحد دي اللي قلناها ومشان نرجع لها تاني ان السير الى الله بالايه بالباطن وليس بالايه بالظاهر فيها حاجتين وبيهم نخت يبقى خلصنا المقدمات ال باختصار حاجه الاولاني صلى على النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نساهمش يا رب ما قال اصبح الملتزمون في يومنا هذا إخوان العلانية أعداء العلانيه اعداء السريره اخوان الايه العلانيه اعداء السريره يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي يجي يلتزم يبي يحب العلانية والسريرة عنده تبقى ايه؟ ها مكروه يقعد قيام ليه لوحده كده؟ ما يصبرش عليه يوم واتنين وثلاثة ويزهق طب قرأ قرآن عليه ساعتين ثلاثة ما فيش لكن التزم يحضر في درس يحضر في مسجد الكلام ده كل فأصبحنا إخوان العلانية ها؟ أعداء الإيه؟ أعداء السرير مع إن المطلوب الإيه؟ السريرة لأن السريرة دي اللي هتجيب كل حاجة ولذلك قالوا حتة تانية جميلة اكتبها عشان يبقى خلصنا الكلام ده من علامات الإخلاص الصبر على الخلوة من علامات الإخلاص الصبر على, الإيه؟ على الخلوة يعني من علامات الاخلاص انك تصبر على قراءة القرآن لوحد تصبر على واحد أذاك تصبر على صلة رحم ملكش فيها يعني خير قوي إلا, إلا أمر ربنا سبحانه وتعالى تصبر على إنفاك سري تصبر على تقويم نفسك داخليا يبقى من علامات الإخلاص صبر على ليه؟ صبر على الخلوة الإخلاص ده يا إخوانا عشان نخلص ونشوف المنك بقى ماشي إزاي الإخلاص وبها نختم يأتي متأخرا ويذهب سريعا يا هي دي يأتي ها متأخرا ويذهب إيه ويذهب سريعا آخر حاجة تخش في عملك اللي إيه؟ الإخلاص وأول حاجة تطلع من عملك ها؟ الإخلاص يعني أول حاجة تخش آخر حاجة تخش بيها أنت ممكن تصلي لكن عشان تحقق الإخلاص وتبعد عن الرياء والمحبطات والظهور والرسم وكل الأمور اللي تحبط العمل دي فبتحتاج جهد جهد جهد جهد جهد لحد ما إيه؟ ها؟ الإخلاص يخش ومع ذلك أول حاجة بتطلع إيه؟ أول اول حركه تجيلك تروح مطيرة منك الايه مطيره منك اللي الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص واصلت ولا ما وصلتش نركن الكلام ده على جام اللي قلنا ده كله ومش ده الدرس الدرس بقى اللي, اللي جاي طيب متحملين ولا زهقانين طيب ايه رؤية الدرس ده الله عليك مش دلوقت رؤية الدرس ده بعد أربع خمس مرات هتبقى المعيشة التامة بدأت وأصلا حددنا المنج اللي هنشتغل فيه لأن الكلام ده كله برده رؤية عامة إنما أنا بقى طب وبعدين وبعد كل اللي أنت قلته ده هنشتغل إزاي هنشتغل بعشرة بقى بعشرة أموه دي هتبقى ها قواعد الدرس كل مرة كل عنوان من دول الشغلة يبقى ايه؟ تحتي اكتبوا بقى واحد قواعد وتأصيلات كل مرة هناخد قاعدة في الوصول إلى مين إلى الله إذا كان كل حاجة في الدنيا مبنية على القواعد الهندسة الطب اللي بيتاجر اللي بيبيع اللي بيشتري محدش بيشتغل شغل عشوائي اللي بيشتغل شغل عشوائي ده بينفع لازم مبني على الإيه؟ على القواعد يبقى إذا كان هذا حاله المخلوق فكيف بالله. بالخالق يبقى الوصول لربنا يبقى عشوائي ولا بقواعد قواعد كل مرة هناخد قاعدة في الوصول إلى الله وتأصيل هقول مثال هالوق هقول مثال لقاعدة مثلا نشتغل بيه تحبوا أقول المثال ولا نجمل العشرة وبعد كده نفصل اه العشرة ثم نفصل ها طيب هو مثال يعني لكل واحد طب نكتب عشان يبقى يحصل تشويق ولا نفصل انت قلت نفصل انا كده محتار إيه؟ نعمل رؤية طب نشاور جزاك الله خير اللي يحب نقول العشر على بعضهم العناوين العشر اللي هي نشتغل كل منهج دراستنا عليهم ثم نفصل مثال مش هنفصل نشرح يرفع ايده طيب اللي يحب نقول الواحدة ومثالها يرفع عيدة. الأغلبية مش عارف. ماشي. طيب. طيب واحدة ومثالها وبعد كده العشرة إجمالة حلو صح المثال الاولاني قاعد كل مرة أول الدرس كده هيبقى قاعدة. تحط قاعدة كده في الوصول إليه إلى الله خد بالك مش داد الدرس إحنا جاينا عشان المقامات المقامات دي رقم تسعة ولا رقم تمانية كل ده تخديم على الإيه على عنوان الورق اللي اتطبعت وتوزعت عليكم اللي هي المقامات أنا مش هنشرح المقامات ده بند من البنود الإيه؟ العشرة أول حاجة القاعدة مثلا أول قاعدة مثلا أنا خدها ودي خلاص مش هنأخدها بالمرة الجايه ابني أم اكتب القعدة دي ابن أمرك مع الله على الصدق وإلا رفضك الطريق ولو على طول ابن أمرك على الله على إيه على الصدق وإلا رفضك الطريق ولو على إيه ولو على طول ولو قعدت 3-4 سنين وانت كذاب في نية انك تتوب تطرد. ولذلك نلاقي واحد صلى وبطل صلى واحد كان عصبي ورجع للعصبيه واحد كان بخيل ورجع للبخل بعد ما انفق بقى كويس رجع تاني رجع ليه عشان ايه مش صادق فلو صادق ها ما يرجعش لان اللي يوصل ما يرجعش خدوا بالكم قال لنا زمان كده قالوا اللي يعرف ربنا ويرجع يبقى ما عرفش لان اللي يعرف مش هيرجع فالقاعده بتقول ايه ها ابني أمرك على الله، ابني أمرك مع الله، اه، ابني أمرك مع الله، ها، على الصدق، وإلا رفضك الطريق، ها، ولو على إيه، ولو على طول. قالوا باء باء، قالوا لكل تاجر نضرب مثال برضو ليها عمله، قالوا لكل تاجر رأسه إيه؟ مال، ورأس مالنا الصدق، لكل تاجر إيه، ها، رأس مال، ورأس مالنا الصدق. العارفين قالوا كده. رأس مالنا مع الله الصدق خذ المسأل العملي بقى اللي حصل ده واحد من اللي عايشين الدور قاعد مع الشيخ فعملي فبيحب الشيخ قوي وبيحب العلم قوي واو وا, وا, وا, وا. الشيخ دي أنا نلغيها في الأخلاق في البند يعني بتاع الخلق زي ما هنبين شغلنا صلى على النبي عملي بقى صاحبنا فقال البيت الشعر ده قال بقى ايه فحب الشيخ وحب العلم قال لو عذبوني كل يوم وليلة بغير ذنب سرني ورضيت لو عذبوني إيه ها؟ كل يوم وليلة بغير ذنب ها؟ سرني ورضيت لو عذبوني فيك وفي حبك بغير زم من غير ما اعمل حاجة خبصوا علي وقالوا انه بيقول عليك كذا وأنا ما قلتش وأنت عذبتني وزعلتني أبقى متلذذ وفرحان ورضيته ده كلام ايه ده بقى طيب فاختبره بقى أحدهم قاعد بقى واحد ايه سمع الكلام عايز يشوف الميزان بقى الميزان هو الايه الصدق هو الإيه كذب فراح قال له إيه خبطه له بقى قال له أنت كذاب أنت إيه كذاب فتغير وجهه زعل فقال له ابا قال له تغير وجهك وحزنت على كلمه قلتها فيك فكيف تصبر على عذاب على غير ذنب لم تزنب اذا كان انا قلت فيك كلمه كلمه وعملت انت اول ما قلت انت كذاب عملت زعل من كلمه امالها تتحمل بقى كل يوم وليله عذاب في يبقى انت ايه كدا وهكذا يبقى ايه القاعده ابني امرك مع الله على الصدق ولذلك ربنا مع الصادقين مش مع حد تاني الا المين مع الصادقين والا رفضك الطريق ولو ايه ولو على طول هذه القاعده تاني حاجه اناخد حكم وامثال كل مرة كل ليلة ناخد حكمة حكمة في الوصول إلى الله أو مثل ونشرح تحتيها كلمتين مش هنقول حكم ابن عطاء حكم ابن عطاء تبقى قدام لسه شغل قدام نما نبدأ بحكم كده مختصرة نبدأ فيها الشغل تالت بن. ها خلق وسلوك خلق وسلوك خاص وليس ايه عام ايه خلق وسلوك خاص وليس عام دي بقى اللي أقول المثال بتاع الوقت، لأن مضطرة أقول المثال ده الخلق والسلوك في الوصول إلى الله تبارك وتعالى ده محتاج أخلاق إيه محتاج أخلاق خاصة مش أي حد تبقى فيه حتة الوصول إلى الله فأوله فأنا أخذ أخلاق كده بتعميئات الأخلاق من هذه العينة أقول أقول مثال لسلوك أو خلق صلى على النبي عينة من هذا الأمر يبقى أول بند إيه؟ قاعدة تاني بند ليه الحكم تالت بند ليه الخلق والسلوك الخاص زي يا ربي الخلق والسلوك الخاص زي صلى على النبي قالوا إن هو موجود احنا بس إيه عايز أشرحه أنا بسرعة ربنا إيه يرزقنا ذلك بيقولوا أن نشهد نفوسنا وتلامذتنا حاله تربيتنا أننا كلنا من جملة تلامزة رسول الله وهو الشيخ الحقيقي لنا يعني ايه الكلام ده يعني باختصار من اخلاق الواصلين والمريدين الى الله انهم اذا حضروا اي درس علم بيبقى التلميذ والشيخ تلامذة لشيخ واحد هو مين هو رسول الله طب دي تفيدني في ايه تفيدني ان التلميذ وهو قاعد ما يتعداش على الشيخ لانه في الحقيقة بيتعدى على ايه رسول الله بمعنى إيه؟ مش عشان ما عشان بمعنى إن الكلام اللي بتسمعه هو من مشكات النبوة من مشكات الكتاب فكان من ادبهم العالي إنه هو بيحضر الدرس هو ب بي بيحضر للكتاب هاه وللسنة فأي تعدي منه هاي بتعدي عليه على الكتاب والسنة والشيخ كذلك وهو بيشرح لا يطغى ولا يتكبر ولا يشعر أن عنده علما والآخرين ليس عندهم علم لأنه في الحقيقة ها تلميذ لمين يبقى الشيخ والتلميذ تلاميذ لمين لرسول الله الكلام تشتغل بيه في أي درس علم تحضره حضرت درس فقه درس أصول فقه درس تجويد درس كراءات درس أي درس تحضره يبقى حينما تدخل الدرس أنت والشيخ تلامذة لشيخ واحد هو مين؟ هو خير من ماشى على الأرض صلى الله عليه وسلم يبقى أخلاق ولا مش أخلاق؟ دي أخلاق دي بقى إيه رأيك في الخلق ده؟ من العينة دي هناخد مئات الأخلاق من العينة الخاصة دي هنشتغل بمئات السلوكيات اللي تعمل لنا الأدب الخاص اللي يعمل لنا التهزيب الخاص اللي يخلينا فعلا نحط طريقنا على الوصول الحقيقي إلى الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا منه اي حد باقي يتعدى الكلام كلام ده كله يبقى ما عندوش الادب ده سواء شيخ عاش على تلامسة الدور او تلامسة تعده على الشيخ في الايه في الاقوال والافعال طيب يبقى يبقى قواعد وتأصيلات قول قواعد اثنين حكم وامثال تلاتة خلق وسلوكيات اربعة مواقف أقول كلمه واحدة بلاش يعني أقول مواقف واقع عشان تحسوا أنه أكثر وعشرين طيب قواعد ها؟ حكم ثلاث ها؟ خلق أربعة ها؟ مواقف المواقف دي بين فيها كل مرة موقف والموقف عام من أن يكون موقفا حدث بين شخص واخر بل ممكن يكون موقف عقلي أو روح روحك وهي بتسبح في الآية أو عقلك أو قلبك هو ماشي مع الآية وقف فيها موقف فبنسجل الموقف اللي فيه فيوضات ده ونقوله زي موقفنا الليلة مع قوله تعالى لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسن لنا معها موقف خاص نبينه كامل اللي جاية خمس وسائل ايه ها وسائل إيه وسائل ولله الأسماء الحسنى ها فدعو كل مرة برضه نأخذ وسيلة من الوسائل اللي تقربنا لربنا ونتخذها وسيلة في الوصول إلى الله الوسائل كثيرة زي أسماء الله الحسنة وزي الأعمال الصالحة والبطنة وغيرها هنبدأ بأسماء الله الحسنة وفي أسماء الله الحسنة قالوا العبد اسير كل اسم من أسماء الله العبد إيه ها؟ أسير كل اسم من أسماء الله لا يخرج عن اسم من أسماء الله أبدا والذاكر إذا ذكر اسما من أسماء الله وتركه ذكر اسما آخر فهو يظل تحت اسماء الله ذاكر يظل إيه تحت اسماء الله ذاكر ومن أكثر من ذكر الله وأكثر من ذكر أسمائه الحسنى وقعت أسماء الله الحسنى وصفاته في مواقعها في حياتي حيث ما هي مطلوبه يعني ايه يعني اللي يكتر من اسم الرزاق ويشتغل بيه يعرف يعني رزاق في الطلعه والنزله والدخله والخارجه والبيعه والشروه يعرف يعني ايه رزاق واللي واللي كتر من الرحمن ويشتغل بقى بالوسيله اللي هنشرحها يعرف يعني ايه رحمن ففايده التوسل باسماء الله الحسنى والاكثار منها ان تعرف مواقع الأسماء والصفات فين في حياتك من غير كده لن تعرف الرزاق فين ولا الرحمن فين ولا, ولا ممكن تعرف شكلا لكن لا تعرف موقعه في في حياتك حلو الكلام حلو الكلام اللي بنقوله ده ولا مش حلم احنا عايزين اتفضل ماشي حاضر حاضر حاضر هنبين بقى يعني عشان وقت اللي ممكن نخليها في الاخر بس ايه؟ نبين ان شاء الله يبقى عندنا قواعد ها اتنين حكم تلاتة خلق اربعة مواقف خمسة وسائل ستة عقبات. عقبات اللي هي الحاجات اللي جوة اللي بتمنع اللي الوصول الى الله كبر عبر الامور دي كلها نزلها ونوصل ان شاء الله تبارك وتعالى كلمة كده في العقبات عشان انا مش هفصل اللي في حاجات بسيط على فجر ايه ايه بقى الكلمة اللي في العقبات اكتبوها من كان عنده شيء احب من الله فقلبه مريض ماشي وكل عضو خلق لشيء وفعل خاص به ومرضه بتعذر فعله او فعل مع اضطراب يعني ايه اليد دي مخلوقه ليه؟ ها نطبطش وتجيب بيها وتاخد بيها لو المرض ايه هو ان اليد تبقى مشلوله او ايه او تتحرك بإيه ببط او فيها مشكله مش ده المرض ها الرجل مشكلتها ايه مخلوقه ليه تمشي فلو مشلولة ما بتمشيش خالص يبقى فيها ايه مرض او بتمشي في عرج او في مشكله يبقى فيها ايه فيها مرض خلاص كده يبقى تتمنع الحاجه ويبقى يبقى فيها اضطراب يبقى ده المرض طب القلب <تصفيق> القلب برضه لو اتمنع كليا او عنده مشكله يبقى ده المرض دي العقبات بقى هنزيل فيه على قد ما نقدر وربنا واللي بيزيل في الحقيقة احنا لا نملك شيئا اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا احنا قلنا في أول المقدمة الحمد لله الذي عرف أولياءه عيوب أنفسهم ايه فعرفوها كامل اللي جاية سبعة تحريرات ها. تحريرات تحريرات دي هتبقى هي الشيء الوحيد من البنود العشرة العقلي اللي نشتغل فيه بالعقل لا بالقلب لأن احنا قلنا ان المريد لله والواصل لله لازم يكون عنده فق بالشريعه هذا الفق يأتي من الأصول فاحنا نشتغل في الاصول هنعمل عقليه فقيه تتمثل في معرفة الاجتهاد والمصالح المرسلة وسد الزرائع وشروط الاجتهاد تتعامل مع النص إزاي تشتغل بالزي الكلام ده كله هيبقى في البند التاسع البند ده هو البند الوحيد الذي يخص الناحيه الفقيه العلميه خلاص ده بن قسين يعني ماشي عشان مش معقولة نوصل لله بدون ايه بدون فق هنعمل تحرير التحرير ده بيقولوا ليه زي مدان التحرير ده تحرير عقل تحرير قلب تحرير جوارح القلب والجوارح احنا كده كده ايه شغالين فيهم فما فيش داعي نتعمق فيه انما هنعمل تحرير بال بقى للعقل عن طريق القواعد والاصول العقلية التي تصل بها الى الله مع الشرع عن طريق الفقه ان شاء الله طيب ها ثمانية إشارات وبشريات ها وبشريات كل مرة نأخذ اشارة. إيه الإشارة لوا التفسير الإشاري زي التفسير الإشاري اما سيدنا عمر بن الخطاب جاب سيدنا عبد الله وفي ابن التفسير الإشاري والباطني الباطني ضغلت حرام دبت على والرافض اللي هو إن, اللي إن القرآن باطن غير الظاهر ده مرفوض إنما التفسير الإشاري إن الآية ما ما الكلام ده لكن تحتمله زي ما سيدنا عمر جاب عبد الله بن عباس وقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر أنه كان تواب جاب الجماعة الصحابة قال لهم دي كل واحد فسر وكانوا بيغيروا بعضهم يعني يقولوا عبد الله بن عباس ده صغير في السن زي يعد معنا فقال ما رأيك في هذه الآية قال هي تشير إلى أجل رسول الله لأنه طالما تم النصر هو الآيات فيها الكلام ده ما فيهاش لكن ده اسمه التفسير التفسير الايه الاشاري مع التفسير الاشاري هنقول بشره من بشريات الدنيا والآخرة للولي لللي يمشي لربنا ياخد بشريات ويعرف ان هو ماشي ويخفي البشرة هذه البشرة في بشرة دنيوية وفي بشرة اخرويه شغلنا يبقى في البشريات الاخرويه ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتكون ها لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فكل مرة ناخد حته من الجنة فيها بشرة للإيه للعمل اللي أنت ماشي به يبقى إشارات وبشريات <تصفيق> تسعة اللي هو ما ينفعش كلام طبعا ها. تسعة اللي هو ها مقامات اللي هو أصل اللي أصل الورقة أصل أصل الدرس التمانية دول يخدموا على المقامات كده الكلام ده يبقى ومش هينفع طبعا يتقل كله وتزعلوا منه هنشاور بعضينا يلا المهم التسعة دي بقى المقامات اللي هي بقى أصل اللي ايه أصل الدرس بقى ده. مقام التوبة مقام الاستغفار المحبة المراقبة التوكل الرضا الخوف الكلام ده كله هو المقام اللي انت بتوصل به لربنا اللي هو مقام العبودية وازاي تحققها ما هو السالكين والسارين في المقامات ده اللي هو رقم تسعة ده اللي هو الشغل الأصل اللي هو مقصود الدرس عشرة والأخيرة أعلام إيه أعلام دي نحن نترجم لناس هي بقى اللي اشتغلت اللي هو يترجم لنا كل ما في الدرس بشكل إيه ها؟ بشكل عمل الناس بقى اللي صارت إلى الله تبارك وتعالى وترجمت هذا الكلام ونبدأ بالحسن اللي البصري أول مرة إن شاء الله المرة الجاية حسن البصري ده شمعنا الحسن البصري ها لأنه هو هو من البدايات الأولى يعني من البدايات الأولى انتهى الزهد والعلم إليه في التابعين ومن و وطريقته في الوصول إلى الله نظر إلى النفس وكلامه يشبه كلام النبي محمد وكل الفرق الإسلامية تنازعت في نسبتهم إليه يعني كل فرقة من الفرق الإسلامية قالت الحسن البصري تبعنا الحسن البصري تبعنا الحسن البصري تبعنا. يا جماعة الوصول ربنا لي مدارس في ناس بتنظر إلى النفس زي مدرسة الإمام الغزالي ومدرسة الحسن البصري أ길 دي ايه تنظر إلى النفس يعني طول ما عايش يعيط يبكي خايف من النار خايف من القيامة خايف من افات نفسه من عيوب نفسه شغال في النظر إلى النفس في النظر إلى, إيه؟ إلى النفس دي مدرسة في الوصول إلى الله في مدرسة تانية النظر إلى الحق سبحانه وتعالى ملوش دعوه بافات نفسه هو ليه دعوه بايمانيته تعلي فتنتهي كل الايه كل الافات قالوا فيها لا دواء لنا في إنارة الظلمه إلا أن نضيء السراج الا ايه ان نضيء السراج دي كلها مدارس احنا الحسن البصري أساس مدرسة النظر إلى الايه الى النفس ولذلك يحضر جنازه يبكي تلقى كلامه كله لوم في النفس والكلام ده كله فهنبدا بالحسن البصري رضي الله عنه وارضى دول عشرة تلك عشرات ايه كامله طيب هتعمل دول كده تمشي انا امشي عليك يبقى القاعده ها الحكم قولوا كده ها حكم الخلق المواقف الوسائل العقبات تحريرات لاشارات المقامات الاعلان تحبوا نقسم خمسة وخمسة صح كده ماشي نقول العشرة ومش هياخدوا منا ساعة زمن لان هنقول احنا الاول, الأول اصد الدرس طال ايه عشان عملنا له ايه مقدمة انما المرة الجاية مش هيبقى طويل كده هنقول الايه ها العنوان وتحت ال الكلام المطلوب وننقل على العنوان اللي بعده هوب ساعة زمن تلاقي الع... الس... الايه العشرة ايه خلص على بعض فيعني يا رب ما نتبرجلش ونقسم ونعمل عشان ما نلغبطش الدنيا وعشان تبقى المنظومة متكاملة مع بعضية والدرس ده بقى عايز اللي يتحمل وعايز اللي يعيش الكلام ان شاء الله خلاص صليت على النبي طيب اكتب سريع اوعدكم عشر دهائق لا نتجاوز تتحملوني عشر دهائق تتحملوني طب صلوا على النبي مثال للحكمة هقولها سرد وبعد كده نصور المحاضرة ونديها لحضراتكم نوفر الوقت كمان في في الكتابة والكلام ده كله الحكمة الاولى اللي انا اخدها وده مش هنجيلها بها المرة الجاية الطمع في الخلق شككم في الخالق الطمع ايه ها؟ الطمع في الخلق ها؟ شككم في الخالق قيل للوراق هسرد بقى هسرد مش هشرح قيلة للوراق لو قيل للطمع من أبوك؟ لقال الشك في المقدور. الشك إيه في المقدور؟ ولو قيل ما حرفتك؟ أنت عايش إزاي يا طمع؟ قال اكتساب الذل. اكتساب إيه الذل؟ الطمع ده دا دايما زليل. الطمع ده دا دايما إيه زليل. يفضل زليل الشيء اللي طمع فيه. ولو قيل ما غايتك؟ يعني الهدف بتاعك لقال الحرمان يفضل الطمع إيه محروم ما يجيبش اي أي حال قال الإمام الشافعي كتب حكيم إلى حكيم قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب والطمع فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم قال الراغب يبقى إيه الحكمة ها الطمع في إيه في الخلق شككم في إيه في الخالق على طول كده خد بالك من اللي جاي انسى يا عمر <تصفيق> الناس دي بقى إيه يهدينا ربنا انحمل نفسنا بقى قال الراغب العالم ذو الدين, آه. العالم ذو الدين. طبيب الدين والدنيا فإذا جرت طبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوي غيره ها وده في الطمع اخر حاجه في الحكمه في شرحه قال ابو جعفر البغدادي ست خصال لا تحسن بست رجال يعني ست صفات ما ينفعش تبقى موجودة في ست انواع من الناس لا يحسن الطمع في العلماء يا سلام يا سلام على الكلام لا يحسن الطمع ها في العلماء علم إزاي وانت طمعان في دنيا الناس ولا العجلة في قولي الأمر ولا العجلة يعني التصرع ها؟ قرارات سريعة دي ما تنفعش في وليه وشاورهم في الامر تلاتة ولا الشح في الأغنياء ولا الكبر في الفقراء بتتكبر على إيه؟ ولا السفه في المشايخ يعني كبار السن اللي يكبر في السن ده يبقى سفيه يجي تبص لأ رجل كبير في السن ويبص للنساء ويجي ايه ده ده انت يلا حسن الختام ولا السفه في الايه في المشايخ ويه الاخيرة ولا اللوم في ذي الاحسان في ذوي الاحسان ولا اللوم ايه في ذوي الإحسان يعني الناس اللي بتكرم الناس دي ما ينفعش تلوم وتمن ايه وتأذي وهي ايه بتدي لان انتوا اصحاب احسان فلا يليق بكم ان تفعل كملنا حاجة في الحكمة خلاص ما اخدناها ايه العينة هتبقى كده نقول الحاجة وتحتها كلمتين ساعة زمن انخلص العشرة ان شاء الله والدباجة اللي عملنا دي كلها فلول مش هتتقال تاني ويتلقوا العشرة مروا عليكم بستر وبقلب ان شاء الله مستعدين طيب الخلق خلصنا الحمد لله مش هنشرح الموقف قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير الموقف يعني على اللي جاي الموقف قارن بين قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله تعالى في شأن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ايه المقارنه بين الاثنين ايه الفرق بين الاثنين خذوا بالكم عشان نقول اوجه الموقف يعني صلى على النبي في قد كانت لكم أسوة حسنه في إبراهيم ها قدم القدوه على الايه على الشخص صح قال ايه قد كانت لكم اسوه حسنه في مين يبقى الاول وايه التاني الاسوه الاول وبعد كده ابراهيم طب في النبي محمد لقد كان لكم في رسول الله اسوه ايه الفر الفر الله يفتح عليك ان ابراهيم لكم قدوه فيه مش في كل ايه أمور إنما النبي في كل أمور الله ولذلك هي في نفس الآية قال إلا قول إبراهيم لأبي لا استغفرن لك ما لكمش بال بالحكاية دي ده إيه؟ قد كانت لكم وسوة حسنة في إبراهيم لقد كان لكم مع إن إبراهيم أعلى الأنبياء إن إبراهيم كان أم ومع ذلك لما قورن بالحبيب محمد كان النبي إيه هو الأعلى صلواته ربي وسلامه عليه طيب الراجل بقى العارف لما اشتغل فيه لقد كان لكم في رسول الله وصوة حسنة ليه فيها أربع جواهر ليه فيها كم جوهرة أربع جوهر. تتحملوها ولا كفاية كفاية طيب. آه بيقول لك احنا لنا قدوة فيه من حيث ايه واحد من حيث معاملة الحق له فإنه سبحانه منعه وضره وعطاه ونفعه وصلت عليه الأعداء لتتعلم الرضا والتسليم حلو الكلام يبقى أنت لك قدوة حسنة من حس معاملة ربنا إيه ليه أو ربنا بيعملك برضو زي كده يمرضك ويصححك ويغنيك ويفقرك ويتعبك ويبليك زي ما عمل في مين آه يبقى أنت لك قدوة في معاملة الحق لمين لرسول الله ادي الوجه الأول الوجه الثاني بالنظر لمعاملة رسول الله لربه حيث تحقق بالعبودية والقيام بحقوق الربوبية والتوكل على الله في كل الأمور يبقى أنت ليك لي في مين في النبي في معاملته لربنا يبقى الأولى ها معاملة الحق له والتانية ها معاملة ها النبي لمين لربنا التالتة بالنظر إلى معاملات الخلق له النبي يعني من مصدق ومكذب وباغض ومحب وكاره و ووا ودي برضو حياتك في اللي بيحبك وفي اللي بيكرهك وفي اللي بيتأمر عليك وفي اللي بيغلي منك وفي اللي بيحقد عليه زي ما النبي في اللي كان بيحبه وفي اللي كان بيكره وفي اللي بيحقد عليه يبقى أنت لك قدوة برضو ايه من حيث هذا الوجه الثالث الرابع بالنظر إلى معاملته صلى الله عليه وسلم للخلق من محبته لهم وإرادة الخير لهم حيث إنهم أدموه وعذبوه وأتعبوه وهو القائل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يبقى معنا كم وجه في الأسوة ها؟ معاملة من لمين معاملة ربه له ومعاملته هو لربه ومعامله النبي للخلق ها ومعامله ومعامله ومعامله الخلق للنبي ومعامله النبي للخلق ادي تحت ايه لقد كان عرفنا ايه عرفنا فيبه عرفنا فص وحسن في ايه في الاربعه دول دول مكملين الاسس كلام حلو ولا حاجه هو ده هو ده هو احنا نشتغل في ده اصل هنطلع كده وكده ايه ايه الشغل كده؟ طيب الوسائل يبقى نشتغل فيها من المرة الجاية أسماء الله الحسنى العقبات والأفات من المرة الجاية التحريرات من المرة الجاية الحمد لله الإشارات والبشرات أنا بس المقامات برضو من المقامات فيها حته واحدة بس والاعلام دي نقولنا من المرة الجاية حته في الأعلام خطيرة لو تستنوا ليها هتساوي عمرنا كله والدرس كلكم والحته اللي تتلف الأعلام دي قمتان تستنوها ولا تمشوا كذا كده كده هنستنى طيب الاشارات والبشريات اللهم ارزقنا الاشارات وارزقنا البشريات الاشاره في قولي تعالى واذا قرئ القران ها فاستمعوا له وانصتوا ها لعلكم الاشاره فين بقى قال اهل العرفان الانصات في الظاهر لاهل الظاهر والانصات بالسرائر لأهل السرائر يعني ساعة ما اسمع القران العادي يسمع بودنه والعارف يسمع بايه بسريرته، بقلبه يبقى قلبه هو هو قلبه هو اللي شغال تمام كده طيب البشاره بقى نعيم الجنه نوعان نعيم الجنه كم نوعان نعيم الافضال ونعيم الوصال نعيمه الايه الافضال ونعيمه الوصال نعيم الافضال يعني الجنة والقصور والنعيم اللي انت تاخده ده اسمه نعيم الافضال طب ونعيم الوصال بمين ما تقولوا بقى ما انتوا اتدروشتوا خلاص امتا بقى وكل دو ما بتنطقش اتدروشة معناها انك تدير وشك من الدنيا للاخر عشان اتدروشة ما تتفهمش غلط يعني تدير وشك من الدنيا للإيه للاخر حلوة كده مظبوطه سنيه كده سنيه قوي آه. شغلانه طيب اه يبقى النعيم نوعين ها نعيم الافضال ونعيم الوصال نعيم الافضال اللي هو القصور ونعيم الوصال انك تتوصل بمين با يا لا يا عيني بالله ونعيم هو قضيه وجوده ونعيم هو الاشتغال بوجوده نعيم هو إيه قضية إيه جوده اللي هو الجود بقى اللي هيجود عليا بيه في الجنة من أنهار ومن ومن ومن, ومن. ونعيم اسمه إيه بقى ها؟ الاشتغال بيه بوجوده سبحانه وتعالى يبقى نعيم قضية جوده ونعيم إيه الاشتغال بوجود نعيم الظواهر ونعيم الإيه ونعيم الإيه ونعيم, ونعيم الصرائر أو البواط حلو الكلام نأخذ من العينة دي بقى بشريات في الجنة كثيرة كثيرة كثيرة سمعت إن ابن عباس قال عدد قصور الجنة بعدد نجوم السماء وقال عدد وأنهار الجنة بعدد نجوم السماء ده شغلانا أمالي التفاصيل هيبقى لنا تفاصيل طيب ده ابن عباس نحقق القول آخر البيع الحاجتين المقامات ها وليه والأعلام المقامات دي اللي نبدأ فيها من المرة الجاية ان شاء الله بس ناخد فيها حتى مهمة هي أصل الشغل طريق المقامات إلى الله اللهم ارزقنا المقامات يا رب طريق المقامات هو يتمثل في كلمة موت النفوس وإطاحة الرؤوس وبذل الفلوس مش رأبط منكم حاجة ما تخافوش ها موت النفوس ويطاحت اي اطاحه الرؤوس يعني ها اركن راسك دي لا في كبر ولا عز ولا عقب ولا الراس اطيحت مفيش راس خالص اوب نزل تحت خلاص ولا رافع راسه ولا شمخ ولا عز ولا نفس إيه؟ اه سجد الطريق موت النفوس ها ويطاحت الروس الرؤوس وبذل الفلوس الخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته عبيد ألوهيته ماشي كده الأحوال مواهب والمقامات مكاسب في فرق بين الحال والمقام المقام الفرق حد عارف كل ده كلام سني كل الشغل ده سني الحال هو ها الحال ومقام ها الحال الحال اللي هو ربنا يديك حال كده تصلي كتير فبعد ما تصلي كتير تلاقي نفسك ربنا كده جعلك كده قلب رقيق يوم حد يدخل عليك لك أنا واعف في مشكلة تروح أقيل له حكمة انت لو من غير الصلاة دي ومن غير الشغل ده كل ما كنتش تعرف ايه تقوله ده اسمه ايه حال انما المقام شغلك المستمر ايه طول حياتك لحد ما تحقق المقام والمقام يأتي بالاي والحال يأتي بمحض الجود والمقام ياتي بالمجهود ها الحال ياتي بمحض الجود يعني من ربنا والمقام ايه ها ياتي بالشغل في الارقى من ده كو... ارقى اه ما الشغل بتاعنا يبقى مفاجئات ايه الارقى سل الله ان يجعلك ممن يرث فضله م... م... بيقولوا ايه اللهم ارزقنا ميراث فضلك لا ميراث اعمالنا هي دي اللهم ارزقنا ايه ميراث فضلك لا ميراث اعمالنا ميراث اعمالنا ان انا صليت وذكرت ربنا ومية مية فبيجي ميراث من العمل ده الميراث خشوع وخضوع وتزلل ويجيلك لك حاجات حلوة حلو يا رب يكون ميراث اعمالنا كده لكن الافضل ميراث ايه فضله هو اللي يفتح لك به هو من عنده هو سبحانه وتعالى تمام ولا مش تمام ايه كل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه فليفرحوا وخير مما يجمع اخر حاجه بقى الاعلام اللي هي زي الحسن البصري هنقول في حته واحده وهندعي نتقل الموضوع على كده اهل الطريق الى الله اهم ما يميزهم شيء واحد ايه هو تعرفوا ها اللي وصلوا دول وصلوا ازاي عندهم حاجه واحده وصلت كله كله بدءا من النبي والصحابة والتابعين والسلف الصالح ثم من صار على هديهم إلى ي... الى الى يوم الدين عندهم طريق واحد عارفينه هو أبعد الناس عن أنا أبعد الناس إيه؟ عن أنا ونحن أقرب الناس إلى إيه؟ الى أنا أبعد الناس عن أنا خد المفاجأة اللي جابها ستعرفها بعد دقيق أبعد الناس عن إيه أنا دي هم أبعد ناس عنها عشان كده وصلوا موبيعك بقى ومشي مش لازق في نفسه وريح في نفسه حتى قالوا حتى قالوا لا ترى محبا صادقا له شخصية مع محبوبه أو عابدا مخلصا له إرادة مع إرادة معبوده أو عبدا صادق العبودية له, له ظهور بجوار سيده له ظهور إيه؟ بجوار السيد أختم بقى بدي وبها نختم دي بقى المفاجر قالوا له الناس اللي بتشتغل وبتزهد وبتعمل سمتوهم ايه بيسألهم قالوا له سمناهم الزهات فقالوا له ايه رأيك في الكلام ده قالو ما أنا مش عاجبني الكلام قالوا له ليه تم تحققت فيهم كل صفات الزهر قال تيلا اللي جاي دي قال لبقاء شيء في نفوسهم سموا ولو لم يبقى شيء في نفوسهم ما كان لهم اسم وصلت تيلا تيلا إيه لبقاء شيء في نفوسهم سموا الزهاد ولو محيت أمورهم ما كان لهم إيه إس يعني ما كنتش عرفه أنا عرفت الزهاد فلاني الفلاني اللي هو لابس كذا وبيعمل كذا وزايد في الدنيا هو فعلا زاهد مش مدعي لكن صاحبنا العارف وده واحد منهم أبا أقول لكم اسم القائل بتهازي العباره فاليا هو كويس وكل حاجة لكنك مني في شوية حاجة بقية معاهم فبقى ليهم إيه إس لو ما كانش في حاجة بقية ما كانوش إيه لا تعرفوا ولا بقى ليهم إيه إس ده شغل ده ولا مش شغل ده شغل ماشي هي دي العشرة اللي احنا هنشتغل بيها مستعدين إن شاء الله ده يمكن يوصلنا يمكن يوصلنا ربنا سبحانه وتعالى ويمكن إن شاء الله نتحمل مع بعض إحنا بقى هنبقى هي كلمة و والكلام نقوله من الكراسه ده على طول بدون ايه ما نستسهل في الشرح عشان يمر علينا الدرس بخير وبركة ان شاء الله معلش احنا موضوع الاسئله هيبقى بعد الدرس وبعد التصوير فيما بعده هنشوف ممكن نكتبه في ورقة عشان وقت التصوير وكده ويبقى المعيشه ان شاء الله اللهم اللهم يوسع الفضل اغفر لنا اللهم يوسع الفضل اغفر لنا سامحنا فيما جنينا سامحنا في جنينا اشغلنا بمرادك عن مرادنا، اشغلنا بمرادك عن مرادنا، حببنا في بعضنا، انزع الغلة والحقد من صدورنا، اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن فضلك لا تحرمنا، ومن شرور الخلق سلمنا، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما عم تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة